اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن يا أ ي ه ا النبي لم تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي م ر ض ا ة أ ز و ا ج ك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 فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير ان ت ت و ب ى إ ل ى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه فإن الله, هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن أ ن يبدله أ ن يبدله أ ز و ا ج ا خيرا منكن مسلمات, مسلمات مؤمنات س ل م م ا ت قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات طيبات وابكارا يا ايها الذين آ م ن و ا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها م ل ا ئ ك ٌ غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أ ي ه ا الذين ك ف ر و امنوا لا ل تعتذروا و ي إ م ا ت ج ن م ك ن توبوا م م ت ع ل ن الذين آمنوا يا أيها و ت الى الله ت و ب ة نصوحا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ه نوح و ا م ر أ ة ن و ط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل د خ ل ا النار مع الداخلين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 مريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين